يصنع الفلك باعيننا ورحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور فسلف فيها من كل زوجين من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني الذين ظلموا إنهم مغرقون